ده ده شكله هيهني هني ا فرمطها ل بقى ف على ر ا و ز ب ط ه ا على راديو بص وطل اهلا بيكم اصدقائي و ح ل ق ة ج د ي د ة من فرمتها هل ما نؤمن به هو فعلا اشياء يجب ان احنا نؤمن ن بها ولا هي م ح ت ا ج ة ا ع ا د ة نظر هل سلوكياتنا نحن بنتعامل بها في ا ل ح ي ا ة هي س ل و ك ي ا ت الصحيحه ولا لا خلينا نبص كده ونشوف م ر ة تانيه و ت ا ل ت ة لعل بها حاجات خ ط أ او فيها حاجات خ ط أ لازم إن احنا نبص احنا ن ونشوف ونعدل فيها حلقتنا ا ل ن ه ا ر د ة هتتكلم عن حاجات ب س ي ط ة اه هو ده ع ن ه عن ا ل ح ل ق ة حاجات ب س ي ط ة خليني ا ب د أ م ع ك ب ق ص ة وهي ق ص ة راجل كان عايز يشيل العفش بتاعه او العزال بتاعه او ا ل ا س ا س بتاعه ويروح مكان تاني جاب الجمل وقفه و ب د أ يطلع ق ط النوم بدأ يطلع الانتريه و ب د أ يطلع المطبخ و ب د أ يطلع ق ط الاولاد و ب د أ يطلع الهدوم وكل ده و ي ح ط فوق ظهر الجمل لحد ما حط فوق ظهر الجمل كل أ ث ا ث ه ما عادش عنده حاجة وخد الجمل ومشي. ومشي بعد ما مش افتقر ياه ده كان في ه أ ش ه كده أ ب و ي ا قبل ما يموت الله ي ر ح م ه ا ل د ه ا ل ي وقاله دي يعني خليها تذكار مني لان انا كنت ربحتها في مسابقه وليها يعني ذكرى ط ي ب ة يخليها لكي تتغرصها الاجيال عشان يعرفوا ادي جدهم كان جد عظيم وكان يعني ليه تاريخ حافل من الانجازات فرجل قال روح اجيب الاشيا ل ص غ ي ر ة ا ل ب س ي ط ة ايه بتاع ابويا راح الراجل لاقاها ل فعلا جابها وماخد ا ا ل ا ش ي وقال لها حطها في وسط الحاجات اللي على الجمل الاشة ظهر مسك الأشي حطها مسك على ظهر الجمل لكن الغريف ا ل أ م ر أنه أ و ل ما ط ه ا ع ل ى ظ ه ر الجمل ويال جمل ميت ا ل ر ا ج ل ر ع ط و ط ي ن لورا كده و بعدين استغرب ادى اشش أ ش ش تكسر ظ ه ر الجمل الكبير ق اودا أ ش ش تموت جمل أ ش ش و من ا ل ل ح ظ ة دي ب د أ ت تزهر ا ل ع ب ا ر ة أ و ا ل ح ك م ة أ و ا ل مسل ا لبول ل ي ي ق ا ل قشالتي ة ق س م ت صهر البير ع هي دي كانت ا لشه أ ل أ ن صحبنا ا ا ل أ ح م ق لم يعيش ش في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة وهي ان اللي كسر ظهر الجمل مش ا ل أ ش ي ا اللي كسر ظهر الجمل هو ا ل ح ي ا ة ا ل ك ت ي ر ة أ و اللي عليه اللي معادتش ا م س ت ح م ل ة حتى لو أ ش ي ا ء ص غ ي ر ة أ و ب س ي ط ة اللي كسر ظهر الجمل هو ان الظهر ده مثقل ب أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة وبمتاع كثير لم يعد يحتمل أ ي مزيد أ ه و أ ح م ق وما بيفهمش لكن العيب كل العيب ان احنا نمارس نفس ا ل خ ط أ بتاع الراجل ده نمارسه في علاقاتنا الاجتماعيه نمارسه ا ن مع اصدقائنا نمارسه مع شركاء حياتنا نمارسه مع ولادنا نقعد نحط فوق ضهر علاقتنا حاجات كتير ك ل م ة م ل ا ش ل ا ز م ة تقالت ع ب ا ر ة ج ر ح ة تقالت سلوك سيء تقال او ت ع م ل كل الحاجات دي بتثقل و ظهر ا ل ع ل ا ق ة بتملاها بتخليها مش قادره تستحمل لحد ما يجي وقت من ا ل أ و ق ا ت وممكن يكون الوقت ده ك ل م ة ب س ي ط ة ع ب ا ر ة ب س ي ط ة سلوك بسيط موقف بسيط يحصل من واحد منا ن ف ج أ ة ل ا ق ي الظهر نزل ظهر علاقتنا تقطم ف ج أ ة ل ا ق ي ان احنا معدناش ا قادرين نعيش مع بعض معدناش ا قادرين نسمع بعض معدناش ا قادرين نفهم بعض ليه ايه ده ده ك ل م ة ده ع ب ا ر ة ده سلوك ده ح ا ج ة ب س ي ط ة لا و في ا ل ح ق ي ق ة الامر مش كده الامر ان ا ل ظ ه ر مثقل ا ل ظ ه ر مليان بتاريخ من الذكريات ا ل م ؤ ل م ة ا ل س ي ئ ة انا في ا ل ح ق ي ق ة لم اقترب من ع ل ا ق ة ز و ج ي ة م ح ط م ة الا وسمعت ك ل م ة دايما بتتقال معدش عندي اي ط ا ق ة ا ض ا ف ي ة على التحمل معندش قادره اتحمل تاني خلاص انا تعبت دايما بسمع ا ل ك ل م ة دي د ا لما اشوف اتنين اصدقاء انتهت ا ل ع ل ا ق ة اللي كانت و ف ي ة ما بينهم ل ف ت ر ة ك ب ي ر ة جدا وخلصت وخلاص فلما اقترب منهم و ح ا و ل ان انا اصلح ما بينهم بسمع كثيرا العباره دي ع ب ا ر ة لم يعد يعني في قلبي تجاهه رصيد لانه هو اخد كل الرصيد اللي موجود من خلال سلوك وكلمات وتصرفات غير م س ؤ و ل ة احنا محتاجين يا اصدقائي م ح ت ا ج يجب ن نخلي ن ان ننتبه و نخلي يكون بسيط تافف الناس بالنا و نحط في دماغنا ان من أ ح د أ ه م الحلول ان د ا ي م ا في كلامنا و سلوكنا منستهنش ا بالحاجات ا ل ص غ ي ر ة ما ا نستهنش ب لازم أ خ ط ء البسيطة العابرة نتعلم ح ا ج ة مهمه اوي نتعلم ان احنا نعتذر ن ت ع ل لو قلنا حاجة غلط م أن احنا ن حاجة ب د أ نمحيها على طول علشان ماتكونش أ و ماتتحطش في رصيد ا ل أ ش ي ا ء ا ل س ي ئ ة اللي م ح ط و ط ة على ظهر علقتنا. يجب ان احنا ننتبه ن الى كل هذه الاشياء لكي تكون علاقتنا ا ا ل ا ج ت م ا ع ي ة مع اصدقائنا مع اهلنا مع زملائنا مع شركاء حياتنا ع ل ا ق ة ط ي ب ة و ج م ي ل ة ويكون دائما ظهرها خفيف فتكون فتية في واستفساراتكم ومتقلقة تقدمت اتمنى تكون حضراتكم انتظار ادبوسوطولدوتكم اراءكم كان معك ونظرة الدوام والسنين وانا ريديو السنين ان النهاردة كريم الشازلي عليكم حلقة مهما وسلام على على عجبة ده شكله هيهند ده هني م ت ر س ت ا ر د افصل بقى ف ر م ا ت يا معلم فرماتها وظبطها على راديو بص وطل